الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد السائل يقول هل الشيخ ابن باز وشيخه محمد بن ابراهيم حنبليان وكيف نرد على من يقول أنهما حنبليان وأظن السائل يقصد أنهما حنبليان متعصبان بسم الله الحمد لله الذي لاحظته على الشيخ عبد العزيز وإن كان يأخذ بالمذهب الحنبلي في الفروع إلا أنه يمشي مع الدليل حسب ما يتضح الدليل من الكتاب والسنة يسير معه ولذلك نجده في حالات كثيرة يخالف المذهب الحنبلي مثل ما قلت لكم قبل قليل بأنه خالف في موضوع الطلاق خالف الشيخ السلام بن تيمية وأيضا خالف شيخه في بعض المواقف وهو يأخذ بالدليل إلى قوي عنده فإذا ليس متعصبا لمذهب معين وإنما هو على منهج السلف الصالح الذين يسيرون وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم سائل يقول كيف كان قيام الشيخ للليل وهل عندكم معرفة بهذا لا سيما وأن هذا الأمر من خصوصيات الشيخ رحمه الله من معرفتي بالشيخ وخاصة عندما نكون في المنطقة الغربية وتكون عائلته غير موجودة فكنت أعرف خصوصياتي في هذا فإذا أراد أن ينام يأمرني بأن أركض الساعة على كذا فكان يقوم قبل الفجر بساعة للصلاة ولأدي ما كتب الله الشيء الثاني الذي نبه كنته لبعض المشايخ فقال هذا الذي أخطأ نعمان وقلد الشيخ فيها وهو أنه إذا يجلس في مصلى ويتجع قليلا التبع السنة له لخمس سبع دقائق بين الأداني ونهاية صلاته في آخر الليل ثم إذا أذن الفجر يقوم ليسلي سنة الفجر في البيت وهذا شيء ملتزم فيها دائما فيخرج للمسجد ليسلي تعيث المسجد وليست سنة الفجر لأن سنة الفجر أداها في المسجد وكان حريصا على أن يؤدي السنن في المنزل أكثر الوقت لأنه عمل بالحديث الذي جاء فيه نوروا بيوتكم بالصلاة وكان يحفظ فيها وكان مواظبا على هذه الأمور كلها يعني لا, لا يفرقها أبدا وأذكر مثلا جدت موقف من المواقف وما أكثر مواقف مع تلاميره ومع محبيه ومع كل كنا في الحجم في إحدى سنوات وأصابتني ضربة الشمس في آخر أيام وبعد ما وصلنا إلى بيت الشيخ بعد منع زاد الأمر عليه وصار معي نزيف من الأمر فصلت لا أستطيع الخروج للمسكت صل في البيت في الغرفة غرفتي كان غرفته فكان فحمة الله عليه إذا جام للصلاة آخر الليل قبل أن وتوضع قبل أن يبدأ في صلاته يجي يتبقى إلى الغرفة كيف نمت كيف صحتك يعني من حرصه على أساس أنه يوانسه وإذا جاء الصبح عند الاختار يمرني قبل ما يروح جاءك الدكتور البارحة جاءك كذا كذا فكان يتفقد العاملين معه ويحنوا عليهم كما يحنوا على أولاده وكانوا متقيبا بمواعيده الثابدة في كل شيء والغريب أن الشيخ لا يحمل ساعة ولكنه إذا قال لي عن الساعة كده خلاص لها الوقت أطالع الساعة وجده بالضبط نفس التوقيت يعني كأنه عنده حساس أو عنده معرفة بمواقية الساعة كلها وكل مواقيته بالساعة يضعوا بالمواعيد هادثة ولا يزيدوا عليها أحسن الله إليكم سائل يقول ما هو الراجح عند الشيخ عبد العزيز بن بازي رحمه الله في مسألة الاستعانة بالكفاء وهل للشيخ رأياني في المسألة؟ الشيخ عبد العزيز في هذا عندما جاءت مشكلة حرب الخديج الأولى واستغنى بجيوش عربية وأجنبية قامت الدنيا ولم تقعد مثل ما قامت على السؤال السابق الذي قال في دولة عربية كثير الشيخ في نوضوع فتاواه أنه متعصب وأنه إرهابي والذي حمل كبرة في هذا البلد الذي هنا وفي البلد الأخرى هم من رجال المتعصبون أصحاب الطرق يحبون أن يمسوا أهل السنة والجماعة في رموزهم ويرسقوا بهم أشياء ليست فيهم من باب التنفير ومن باب الحق الذي في نفوسهم على أهل السنة والجماعة فهؤلهم اللي تولوه لا هذا ولا ذا الذي قالوه هنا غير مثل الذي قالوه هناك اختلقوا أشياء لم تكن من أصل كلام الشيخ لا أنا تدعو للأرهاب إلا على منهج من قالوا أن آيات من القرآن الكريم تدعو للإرهاب وليس بخاف عنكم أن الحملة التي جاءت العراق سبقها شيء يعرفها إخواننا في الخليج وخاصة في الكويت جاءوا معهم بكتاب يريدونه بديلا للقرآن الكريم وفيه 76 سورة وجعلوا على هيئة المصحف لكن قرر بسم الله موحد التثليف على أساس الريدون انه, أنه يمشي مع الأديان الثلاثة وهو من وضع اليهود لكن من الذي ساعدهم في طبعه وفي توزيعه وفي ترجمته للغة الإنجليزية هم ناس من المسلمين المنتمين للإسلام من الذين كذبوا على الشيخ وكذبوا على الله في هذا الكتاب الذي استروه سموه الفرقان الخالد وجعلوه بديلا. يجمع الأبين الثلاثة للقرآن وغيرها وحذفوا منه كل آية في كتاب الله تنص اليهود أو تدعو إلى الجهاد يلدون مثل نبدلوا وعدلوا في كتبهم يلدون أن هذا على القرآن ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ لكتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له يحافظ وكذلك بالنسبة للعلماء المخلصين يهيئ الله من يذب عن أعراضهم وينفي أعراضهم ما يقال عنهم من أن أكاديم فالإخوة في الكويت الشباب في الكويت لما منعت كتب السلفية كلها ليس الشيخ عبد العليل وحده ابن عثيمين والبن فوزان كلها. كل كتب السلفية منعوها لأنها تبعوا للإرهاب ومن نسل الله من رجال الصوفية ومن ناس ليسوا صوفيين ولكنهم أيضا ليس اسمهم بالإسلام ولكنهم مخالفون لمنهج الإسلام الصحاء الحقيقي لكن الشباب المسلم هناك وقفوا وقفة جيدة حتى تحققت لهم ما يريدون بسعب القرار السابق بمنع الكتب هذه من دخول الكويت والسماح لها بأن تدخل واعتبروها انتصارا لهم ولإخوانهم أيضا أهل السنة في كل بلد من دياد المسلمين أحسن الله إليكم يقول السائل أرجو منك تسليق الضوء على ناحيتين الأولى موقف الشيخ رحمه الله من الإرهاب والخوارج الذين ظهر منهم ما ظهر في عصره رحمه الله والموقف, والموقف الآخر العلاقة المتينة بينه وبين ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة قد يكون الجواب الثاني يكفي عن الجواب عن الأول لأنه يرى الالتزال مع ولاة الأمر والمصحبهم وهو على طريقة شيخ الشيخ محمد رحمة الله عليه لا يقولون إننا كلمنا ولاية الأمر في كذا لا, لا يقولنا في كذا بل إنه كما هي عادة الشيخ في كل أمر يغرض عليه يمسك الأوراق التي فيها الملاحظات في جيبه وما أكثر ما قال لي وقبلها كان يقول للشيخ ضرعي حصين قبل وفاة رحمة الله عليه لا, لا نعرف لا أي مكان يريد نمشي نركب السيارة فيقول إلى الدول الملكية إلى مكتب وزير الداخلية إلى مكتب الأمير السلطان إلى مكتب ولي العهد ويتحدث معه ويناقص الموضوع بما يرتاح إليه ويزالة المنكر ولا يقول للآخرين أني عملت كذا وأن لقلت لكم كذا لا يحب الظهور بهذا وهذا هو منهة كثيره في الشيخ محمد رحمة الله عليه ولذلك الشيخ محمد يجي ناس من المتعجلين يقولون له يا شيخ محمد قلنا لك عن منكرات كثيرة جدا ولا تتحرك قال ستعرفون من هو محمد بن إبراهيم إذا فقدتم محمد بن إبراهيم إذن هؤلاء هم العلماء النصحون الذين يريدون بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى وينصحون ولاية الأمر بنصح لا يثير بغائن لكن يأتي شخص بالقلف ولاية الأمر كذا وقد يكون زادة بالكلام هذا يثير الحزازات النصح لا يكون إلا بالرفق والليل ما رأيكم لو أنك عندكم فيوفي وأردت أن تكرمهم ثم قدمت لهم المائدة وخسرت فيها ما خسرت بدل أن تحييهم تقلسوا على المائدة تقف على رأسهم بالعصر تقول كل واحد منكم والله ما يأكل إلا أعطيه بالعصر مرتين ما رايك يأكلون أكلك حولت من كرامة إلى إهانة المهم أنك أنت قدمت وخلاص أعطهم إياه فهذا هم طريقتهم يقدمون نص حولة الأمر لكنهم لا يتشد لما الآخرين ولا يحبون يفلحون غير العوائيين والشباب الذين لا يعرفون أجيب لكم من مدعج واحد في حرب الخليج كثر الشباب الذين يقولون عند الشحب ليس يا شيخ عبدالله يقول كذا وأنتم كذا وأنتم كذا ولا تعملون كذا يقول ستعلمون من هم المشايخ بس هاي كذر لا يقول لهم كذا كذا لأن قد يقول هناك مصلحة يراها ولي الأمر أكثر أو أنه عنده علاج آخر أو أنه امتثل ما قاله الشيخ يبي أخذ به ولا يحب ينسبي له أنه أخذ رأيه فيوما في من الأيام كان عنده الصالة عند موجوده ويجلس المكتبة كان من المكتبة والمكتبة مليانة والمجلس مليان كلهم كثرة وأكثرهم جاي من منطقة الشرقية فطلع واحد من الشباب هؤلاء لسانه طويل ولا يسمعه إلا, إلا من قرب من عنده من كثرة الناس فجحف مع الناس وقرب من الشيخ فقال يا شيخ عبدالعجيس أنتم مفتن السلاطين تبحثون عن ما يعطي الصلاطين وتفتون به وتضيعون الأمة ترى نحن في ذنتكم الشيخ من بني الجميع رفع يده كذا بن على الكرسي قال والله ثم والله ثم والله ثالث لا أعلم أنني قلت شيئا لا لولي الأمر ولا لغير ولي الأمر إلا أريد به وجه الله وأرى أن الدليل الصحيح هو ما قلته فما كنا نراعي في هذا فهذه المرة التي قال الشيخ ولكن هذا سفير لا يصر هو معكم فأخرجوه فقام زملائه واخرجوه من بيت الشيخ كله داك اليوم إذن هناك يعني مواقف تذكر فيها أشياء لكن ما دل كلا لن توري الأمر في كذا ولا دلت في كذا وكذا لكن قال ما أقول شيئا إلا أريد به وجه الله وإذا تبس علي الأمر أسل ركعتا واستخير الله في الأمر فشخص يستخير الله نقول لها أنت كاذب في أي أمر ويسترجع الله في الأمر نفسه لا يوخذ أقوال الناس والدعاءاتهم في شيء أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ سائل يقول هل صحيح أن الشيخ رحمه الله كان يفتي بالخروج مع جماعة التبليغ إلى أن توفاه الله وهل هذه الجماعة قامت بتزوير فتاوى السابقة في هذه الجماعة لا, لا هذا ولدك الشيخ عدل عزيز نيته طيبة ويأخذ بأقوال الناس الذين يثقوا بهم فكان من تلاميذه ومن المحيطين به ومن بعض المشائخ الذين جاءوا يزكونهم فقالوا هدى الله على أيديهم ناسا كثيرين و... وهو منهجه للسنة والجماعة فزكاهم الشيخ على هذا الأساس على هذه التزخيات ولكن لما جاءه من يخبره وأنا من الناس الذي أرسلني في مهمة إلى النبال وقال مر الهند ومر مساجدهم هؤلاء فأخذت من اللي هناك من الهند أنفسهم من أثق به وجئنا ولا يعرفون من نكون ودخلت معهم في مسجد من مساجدهم الذي اجتمعنا فيه فرأيت بعض الناس يخرجون من المكان إلى مقبرة جنبهم فسألت لي معي هندي من, أهل من أهل الحديث قلت ماذا؟ قال هذا ما يخفونه أبريك إياه بعد قليل أما بعضهم فيخرجوا الدخان والدخان معصية لكن الأهم إذا خرجناها الحين أبرك إياها الآن هؤلاء يخرجون إلى قبر بجوار المسجد ويقدمون له القرابين ويتمسحون به وبعضهم يق... وفعلا رأينا منهم من يعمل الشموع فإذا هم لهم مجهد وجها إلى جول المملكة بدل كتابهم له آ... آ... آيات نصابي أو كذا بهذا الاسم أو نصاب كتاب فهذا للهنود هناك وعندنا لجوهنا صار كتابهم الو... رياض الصالحين وهكذا الوجهين بناسب كتبهم فالشيخ رحمة الله عليه وثق بهؤلاء ولما كثر الكلام من الناس اللي يروحون وشاهدوا عندهم و... وأنا من ضمن اللي بنراحه ولسه وحدي بل راح كثيرين جدا يعني الشيخ ما يطمئن لا واحد ولا اثنين ولا عاطب ولا شيء أخذه وعلى عجل تبيل له أنهم عندهم تعلقوا بالقبوط ويخفون هذا على من يأتي إليهم من, عند الم... من المملكة حتى يجمعوا التبرعات وحتى يظهروا وجههم الحسن وهذا... وهذه أيضا التزهية مرت على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه فخذي أبيها الشيخ محمد بن إبراهيم بوجههم الذي عرفوه عنه وخذي أبيهم الشيخ عبد العزيز لكن آخر الأمر عند الشيخ عبد العزيز قال لي وانا أقرأ عليه فتوافرها كلها أخذها من يدي ومزقها بيده لكن ما مزقتنا الصور لتصور الآن بآلات التصوير العديدة وقال لا يصلح عني في جماعة التبليغ إلا ما نشر في مجلة الدعوة وقد وضعناه في الجزء الثامن من الفتاوى هذا لصحة وخلاصة أنه لا يصح أن يخرج معهم إلا من عنده علم لعله يؤثر فيهم لا يتأثر بهم هذا هو عن الشيخ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ سائل يقول كيف كان تعامل الشيخ عبدالعزيز بن باز مع المخالفين وهل من نصيحة لشباب الدعوة السلفية التي قام بها الشيخ الشيخ عبدالعزيز في طريقة دائما طريقة الهدو وطريقة الرأفة بالإنسان ويدعو ببصره لمواطن الضعف يأتي له بالأدلة ويحرص أنه يلتقيبه أكثر مرة أو يوصل, أو يوصل عليه بعض طلبة العلم حتى يضينوا له فيعطونه الرأي هل ارتدع أو لن ارتدع هذا اللي يترقى عليه لكن الشيخ نصيحتهم للشباب دائما وله نصائح بهذا بالنسبة للشباب أن يقتبوا أثر أصلافهم ويأخذوا بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يغتروا بآراء الآخرين التي لا تستند على كتاب ولا سنة وإنما هي مأخوذة أو شبيهة بآراء التي حصلت في مطلع عهد الخلفاء الراشدين عندما أظهرت الفتنة رأسها بدءا بموقعة صفين والجمل وما تفرع منها أحسن الله عليكم يقول السائل نفسه هل لي بنسخة من هذا الكتاب الذي ألفتموه والله إلا يتيسر لأن الكتاب نفد طبعته الأولى وأخذه الجريسي والآن عمدوا بطبعة ثانية فالجريسي طلب مني أن أطلب الطبعة الثانية باسمي حتى لا يعطلها بأمر من وزارة الإعلام نعم مطبعات فأرجو أنه إن شاء الله يخرج طبعة الثانية نعم الطبعة الأولى فنفدت كلها أحسن الله إليكم فضلة الشيخ يقول السائل هل صحيح أن الجن كانوا يأتون من الهند وأفريقيا لطلب العلم على يد الشيخ ابن باز رحمه الله ما سمن بهذا ولا سنع بهذا الشيخ أيضا وإنما هذه تقولات أحسن الله إليكم سائل يقول متى كف بصر الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله قال أحد السائلين في ست عشر سنة من عمره يقول السائل ما صحة ما ذكر من أن نعم هذا تقدم السؤال ما صحة ما ذكر أن الجن يطلبون العلم على يد الشيخ السائل يقول نود أن تذكروا لنا كيف مرت الأيام على الشيخ رحمه الله أثناء أزمة الخليج ودعاة فقه الواقع وموقفه رحمه الله من هذه الفتنة أول ما حصل بالنسبة للشيخ الحقيقة أن ما قامت اللي هي الحرب الخليجي الأولى الثانية ديما حضرها الشيخ رحمة الله عقد مؤتمر في مكة وجاء من الوهود شباب من بعض الدول العربية وكهون لكنهم متحمسون نعمل ونعمل وكأن العمل بأيديهم فقال لهم الشيخ لا علينا أن نعالج الأمور بيئ ما يحقق المصلحة ولا نمدفع الاندفاعات التي قد تضر بالمسلمين نحن يحيط بناء أعداء ورسوله صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وأوجدت معهم عهدا عندما دخل المدينة حتى يرمن شرهم فعلينا أن نسير في هذا وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا مع فئات وقوة عالمية جاءت عظيمة القدر والإمكانيات إذن نحرص بأن لا من دفع الاندفاع الذي يضر بمصلحتنا والمصلحة المسلمين عموما وكأنه مدرك مما أفهم منك كلاما رحمة الله عليه وكأنه مدرك أن الغزو جاء من أجل سلب الأمة هنا وفي الدول المنطقة في الخليج ببقيت خيراتها والاستيلاء عليها وإنما جعلت الكويت تكئة أو, او مدخلا لهذه وقد منى ذلك حتى من احدى خطب صدام حسين قال له انا غلطت غلطة كبيرة لماذا دخلت الكويت قبل ما ادخل عن طريق رفحة وامر على الخليج كل بيديوش قبل ان تأتي القوات الاجنبية كلها حتى استولى على منابع البترون ويمتلع على هذه الحالة المثل العربي اذا تخاصم اللسان ظهر المشروع فتخاصم صدام مع سياده ف أن يستأثر بالغميمة لنفسه بدل ما يخليها لهم قالوا لا لم نقوم كل هذا السبب ذلك جاءت الأخرى أول هدف عندهم القضاء على هذا الشخص يخشون أنه يتغير فيفلح أسرارهم والذي قرأ منكم قال لأحد الأخوان من الكويت الذي قرأ مذكرات خالد ولد جمال عبد الماصر يجري هذا الشغل فقال لي احد الاخوه انا لم أقرأ الكتاب ولكن قال لي احد الاخوه قال أنه قراه وانه عنده في الكويت انه أن ولد, ان ولد عبد الناصر جاء ليدخل على ابيه فقال له مدير المكتبه انتظر اللمبه حمراء لا تدخل من عنده قال بعدين اشوفه اللي عنده مهم علم من اللي عنده فجلس عنده حتى قرط قرى الدرس فتغيرت اللملة من الحمراء إلى الصفراء قال إذن هذا استعداد للخروج قال أدخل قال لا تدخل حتى ينتهي فبعد قليل قرأ الجرس ثم تحولت إلى خضراء. فخرج من هناك رجلان واحد طويل القامة أحمر البشرة والثاني قصير القامة أسمر البشرة فسأل مدير من منهما قال أما الأول فهو رئيس المخابرات الأمريكية وأما الثاني شاب عراقي جاء ضيف عندنا لاجئ يسمونه صدام حسين إذن طبقا مقدما منقدما منقدما للعهدة على مذكرات خالد والجمال عبد الماصر وعلى من رواها من الإحوات الكويتين يمكن منكم يتحصلها فلعله يجد حتى أنه قال لي والناشر لها دار الأهرام أيضا أحسن الله إليكم يقول السائل هل تذكرون لنا اسم الشريط الذي سئل فيه الشيخ عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب وفي أثناء الإجابة أخذته العبرة وبكى رحمه الله أما بكاء الشيخ وهو كثير ولذلك لا يسج فيه وأما الشريط فهو مفرغ في فتوى مفرغ الشريط في فتاوى الموجودة لتبعته أحسن الله إليكم سائل يقول ما هي نصيحتكم لمن يشكك في فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز في إدلاد والمسعري والفقيح على كل حال ليس الشيخ عبدالعزيز الوحيد الذي تعرض له الناس لأن الناس يريدون أشياء تبعه أهم قبله الإمام أحمد ماذا قالوا فيه والإمام أحمد كما هو معروف بمكانته وعلمه وقرأوا سيرة علماءنا من السلف الصالح ماذا حصل لهم وفي عصرنا الحاضر الشيخ محمد بن إبراهيم حتى أنني أذكر ونحن طلابا في المعهد أن بعض الطلبة الذين يقرسون في المعهد ينقلون عبارات وكالمات عن الشيخ محمد ليس لها أساسا الصحة مكذوبة وهو الذي أمر بإفتاح المعهد بل هو الذي درس بعضهم يأتي في الأسبوع مرة يمروا على الطلبة ويجبعهم ويقوموا على بل بلغ من الطلبة أنفسهم لأن لا تكون هذا علم شرعي فقد يقول أن في قلبه إذا كنا نمشي ومررنا بدخنة قال الآن وصلنا إلى الفتكان يعني يصفون الدخنة بالفتكان لأنها مجلس لأن الشيخ محمد ساكن فيها والعلم فيها وطلبة العلم في مسجده كل شيء نحصل فيه نوااز كثيرة جدا لكن البقاء للأصلح ولا يغتر بما يقال فالقول والقيل حاصل لكل واحد ولا يص يمكن يسد أفواه الناس فيما يقولون وما يدعون أنا أذكر في الموقف هذا مع الشيخ رحمة الله عليه درسنا استفدته منه كما ذكرته في الفصل السابع عندما أكملت السنة حطيت إعارة حتى, حتى يجربون ويجربهم وجدت مضايقات وجدت كلاما كثيرا ألصق بي فقررت اني, أني أرجع إلى عملي وكتبت خطابا أعطيت الشيخ ابراهيم حسين أقرأه ليه فقال لا أقرأه عليك الشيخ اللي جاء هو, هو هيئة كبار علماء وليس لي دخل أعطيه زميلا آخر نفس الطريقة أعطيه زميلا الثالث كل نفس الطريقة فتجررته على الشيخ ودخلت مع في المختصر وقرأت عليه الكتاب الذي أطلب السماح لي بأن أعود إلى عملي بعد انتهاء السنة وما تحقق ما طلبته للمجلة وللعمل ما أرجوه فخير لي أن ألهب وأن تبحثنا عن بديل لي طول ما عليه في الكتاب وساكت ولفت نظري أنه يضرب في فخده هكذا فيما بعد سألت هذا الطريقة في اهتم من أمر يضرب في فخده قد ما يقاطع الإنسان لما انتهيت قال انتهيت من كتابه قال ما تبغانا فوالله إلا أعتز وجود عندكم لكن اسمح لي اشتمحة الشيخ اقول لك ما قال الشعر ان البعودة ادمت مقلة الاسد فقال حبني اذهب عن المجال واترح لواحد غيري لانه يقتنى في هذا من الموظفين وصلاحيتي في العمل وعمل لي اشياء كثيرة جدا خلني اترك المجال لغيري قال لست اول من رمل له هذا فيما بعد سألت عرفت انه عندما جاء في هذا المنصب حصل له مضايقة كثيرة جدا وهو رئيس القسم وحاولوا أن في إحراجات قال إذن نصيحة لك لا تنظل صم أدنيك ولا كأنك تسمع عبد ما سلم صفقة الخلق على السلام فتريد أن نسلم ونحن صم أدنيك ولا يهمك أحد أبدا ونمشي في طريقك وأنا المسؤول عنك في العمل وأنا لأتابعك وأعرف خطواتك في العمل سلت بهذا الطريقة ولذلك أول شيء تركته كما هي العادة في الدوائر الحكومية كلها لا أقول كل جهة من جهة يجيني بعض الموظفين عبيد قال كذا وزيد قال كذا وعمر قال كذا وما رأيك في كذا كنت هذه أمور لا أخذت نصيح الشيء كنت هذه أمور لا تعنيني بشيء كلامهم لهم اللي, قال اللي بيقول فيها أبو سامحه الله واللي يقول في العمل أنا ماشي في العمل فقط ولا أتعدى لغيره ولا أخرج حتى ما مختبي فأرجوكم لا أحد يجي لما عرفوا أني ما يأخذوا مني الشيء فأستلقوا مجيئي بعدها نهائيا وكلها من نصيحة الشيخ رحمة الله عليه التي أخذتها طريقة عملا وأسير فيها إلى الآن من نصائحه ومن درئيسه العملية أحسن الله إليكم يقول سائل نرجو بيان جهود الشيخ في الرد على أهل البدع رده على أهل البدع كثيرا ولذلك فتاوى فيها شيء من هذا فيها رددهم بس رددهم وهم هذبهم يعني لا يهاجم ولا يسفه الآخرين وإنما يبين الحقيقة وقرأوها في فتاوى سيجدونها على حقيقة كما كان أحسن الله إليكم يقول السائل هل صحيح أن الشيخ رحمه الله مات بسبب مرض السرطان هذا صحيح تعلي أعطيكم فكرة عن, مر... عن أمراضها المتعددة التي كانت معه وكيف كان يعالجها عشان تعرفون خطواته مع المرض ما جاء في مرضه شيخ أبو العزيز مباز واحد من البشر يصيبه ما يصيبهم من الأمراض التي يجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة لأجسامهم وتخفيفا عن سيئاتهم إن هي من المصائب التي يرحم الله بها إباده الصالحين الصابرين الشيخ مثلما حفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث المرض والمصائب وما فيها من أجل لمن صبر واحتسب ولكن يصبر لكن الشيخ يصبر ويحتسب ويتأسى بسيدي ولدي آدم في معالية في معالية كثير من الأمراض التي تمر به في قراءة وماء من زمزم وغيرها من الأدوية النافعة التي وجدها في بعض الكتب في الطب النبوي فمثلا ولكنه عندما يشتد به المرض يأخذ بالأسباب ويعالج ومما بان لي من أمراضه سماحته كالتالي عندما كان في الجامعة الإسلامية أصيب بالتهاب المرارة ودخل المستشفى في المدينة ولما علم الملك فيصل رحمه الله أرسل طبيبا جراحا مصرية اسمه أحمد الشافعي فوصل المدينة ومعه فريق يعينه وكشف على الشيخ وقرر له عملية وحدد للمها ترتاح الشيخ بعد أن دع الله سبحانه وتعالى واستخاره ويقول لك استخاره الشيخ في كل شيء حتى في أمراض يستخير الله حتى في شرب الدواء يستخير الله حتى في شؤون الطلاق أحيانا تشكل عليه قضية في الطلاق هل صواب مع المرأة ولا صوابه مع الرجل ولا, ولا القلينة كذا يقولهم سرقوها إلى بكرة شاتي جميل في الليل يصري لك عدين استخير الله في الاستقرر رأيه على شيء افتعله فهذه هي عادته يعني استخارته مع الله في كل شهر فحتى في مرضه بعد عند الله واستخاره سبحانه عن العملية ولما أحس بالأتمئنان وعدم الميل للعملية خرج إلى البيت من المستشفى فقبل موعد العملية بيوم جاءه الدكتور أحمد الشافعي ومعه سيارة في الإسعاف وبعض الأطباء يطلب منه الذهاب للمستشفى والمبيته فيه الليلة حتى يجرون له الفحوصات والعملية في يوم غدي يعني بعدها رد عليه الشيخ لا أعود إجراء العملية والحمد لله شفيت ولا أحس بشيء رد عليه أخشى أنك متخوف سيارة الإصعاف موجودة معنا والأطباء معنا موجودون ولا تخف العملية السهلة قال لقد استخرت ربي في هذه العملية ارتاح صدري إلى أن, إلى أن لا أجل العملية فلن اجريها أبدا بعدما اطمأنا قلبي ولا تتصور هذا خوفني يقول الشيخ أبرازيز بل إنني الآن قد شفيت بحمد الله وبإلحاهة من الطبيب إزداد ثباتا فقال الطبيب لا تخف أنا أجري كل يوم عشر عمليات ولا مر بسيط فرد عليه الشيخ وهو ابتسم وماذا يؤثر إذا كنت جزارا أما انا فلا أستطيع على هذه العملية لمن كما قلت لك الآن لا أحس بشيء والحمد لله فقد شفان الله فقال وماذا أقول للملك فيصل؟ الذي بصانع عليك ويسألنا عنك في الفنيا كل يوم قال كله له رفض العملية لأن الله شفاه ولا يحس بشيء والحمد لله خلص الله الشفان الذي أمرضني هو الشفاني فانتهت فعلا استمرت حياته ما رجعت المرارة إلا في آخر عمره وهذه معاودتها لكن بعد كم؟ بعد 25 سنة وقد عاودته المرارة في مكة بعد أكثر من 25 سنة فبعد الحج في إحدى السنوات أصيب بحصات في المرارة وهو صبور جدا ولا يشكو إلا من شيء بلغ غايته فقد ذهبت معه لصلاة الفجر في مكة في المسجد القريب من مسكنه ثم عدنا وهو يحس بالألم لكنه متحامل على نفسه ولم يقل لي شيئا وكنت مع بعض الموظفين نقرأ عليه معاملات كالعادة بعد صلاة الفجر وما شعرنا بما يؤلمه فقال فقام لي السريح كالمعتاد في الوقت المحدد وذهبت لغرفتي للنوم قليلا قبل الذهاب للعمل وما كاد النعاس يداعب أجهاني حتى سمعت قرعا على باب الغرفة وإذا بأحد العاملين في بيت سماحته يقول إن الشيخ عاد إلى المجلس وهو يطلب حضورك الآن نزلت إليه مسرعا ومع أوراقي حسبته جاء للعمل فوجبته قد انكفأ على بطنه وضع يديه على بطنه هكذا وانكفأ من الألم ووضعا يده على بطنه متألما فسألته عما به قال أشكوا ألما شديدا في البطل منذ عدة أيام لكنه ازداد يوما بعد يوم أما الآن فبلغ غايته ولكن الآن أطلب أطلب لدكتور اتصلت مسلعا بمدينة مستشفى النور ذلك الوقت الدكتور حسن الزهراني وهو من المحبين للشيخ جزاه الله خيرا فجاء مسلعا ومعه فريق من الأطباء وصيارة الإسعاف وبعد الكشف الأولي قرروا جميعا نقله للمستشفى للكشف بالأشعة للتأكد من الاشتباه بالمرارة وفي المستشفى ثبت ذلك وقرر العملية بالمنظار سريعا لكن المسؤولين وفقهم الله لما عرفوا الوضع أمروا بنقله في نفس اليوم لمستشفى الهدى بالطائف ودبروا فريق طبي من التخصص بالرياض لأنه سبق أن دخله وله ملف بالفحص الدوري من القلب الذي استمر معه أكثر من عشرين عاما ومن مستشفى النور بمكة فتوافوا في تلك الليلة وكشفوا عليه في نفس الليلة في مستشفى الهدى بالطاعف هنا ولن يجدوا أثر للحسات التي قدرت في مكة بأنها أكبر من حبة العدسة أكبر من حبة العدس الكبيرة لكن قرروا في الصباح عادة الكش مع التحاليل ومن ثم إجراء العملية وتحديد المكان الحسات وقد نام تلك الليلة بكل هدوء ولم نحس بألم وجئت إليه عند الفجر فقال الحمد لله لقد شفيت استخرت الله ودعوته فالآن لا أحس بشيء جاء الأطباء على موعدهم في الصباح الفريق كانلا طبيبه المختص من استشهر التخصصي وفريق طبي من استشهر الدفاع والأطباء من مكة مع الأطباء من الطائف وتوقعوا أعادوا الكشف عليه لكن لم يجدوها وتوقعوا أنها انزلقت وذهبت حيث زالت الشكوى وكان أولاده يكت حذروا من الرياض لحضور العملية حاول الفريق الطبي من الشيخ السفري بالرياض وطائرة الإقلام موجودة أتبه معهم استكمال الفحوصات هناك والتأكد منها تأكداً دقيقاً فرفض قائلاً سأخرجوا من المستجفى إلى البيت وأنا الحمد لله سوفيت ولهالي بأول مرة تمروا علي الحصات فقد مرت بسلام وها هي الآن قد مرت بسلام فأخبرهم بما حصل عن السادقة لقد كنت معه في تلك اليوم في المستشفى وحددوا لي غرفة بجوار جوار غرفته والأطباء يحثونني بأن أنصح الشيخ أن يجري العملية بالاستكشاف ونذهب للرياض وكلها ساعات ويرجع سليما مثل العافة قال أنا الآن في حاجة إليكم ولا إلى علاجكم فطلبوا مني مرة أخرى أن نقرأ سماحته إما بالسفر أو نجري له هنا أو على الأقل يجرس يومين أو ثلاثة أيام نعاود الكشف فيها على سماحته مرتين في اليوم فعرضت الأمر عليه فأدع قال أبدا سأخرج فاستصلوا بالأمر السلطان باعتباره وزير الدفاع والفريق الطبي جاء من سجل الدفاع أيضا واخبروه بقصته فقال بابلان السلطان خلوا فلان يقنعنا قال قلنا أنا ورفض فأرسل له قلم الشيخ صالح حيث هنا وقال راح أقنعه أنه يجلس في المستشفى بس ثلاثة يار من وصلة الفحص المستشفى خلاص اليار أنهينا فكرته فجأ الشيخ صالح مع بعض المشايخ وجلت معه يا شيخ القصة كذا وطمئنا عليك قال لا أجلس لكن ما دمت جيت وقدم لكم أجلس يوم واحد فقط على أساس بكرة أمشي صباح أمشي صباح اليوم أمشي بكرة الصباح فقنعوا بهذا كشفوا على تلك الأكلم ثلاث مرات وتأكد لديهم أن, أن حصوات المرارة غير موجودة وأنها انزلقت ولهبت إلى غير ذا ثالثا أما في السنة الأولى لمجيء عند سماحته بعد أن عدا من الصيفية والحج في عام ألف واربعمائة وواحد شعر بألام دخل على أكلها المساشة التخصص لإجراء الفحصات الشاملة فتبين أن شكواه من القلب وجعلوا مكانه في الدور الأرضي وفرش مكانه بالجنسة العربية فكنا نجلس عنده ونقرأ المعاملات فيأتي الشيخ صالح للحيدان بعض المشايخ فيقولون من باب المزاح معه ما شاء الله شيخ عبد العزيز إجابة مرضية طيبة متفلغ لها أنت في العمل كأنك هنا أو هنا تستغير المكان والعمل ما تغير قال أنا لا أرتاح إلا للعمل وأقضي حوائج المسلمين ففتحوا له ملف حتى يعاود ويأطى فحصا دوري فاستمر فيه إلى أن توفي إذا جاء قبل يأتي للصيفية للطائف يمر المستشفى هناك يجل الفحص يقولون سليم وإذا وصل للرياض راجم الصيفية فحصوا على مرة ثانية فإطمأنهم عليه والأدوية هي مسقرة لا زيادة ولا نقص فإطمأنهم إليه وفي الحالة الرابعة في يوم الخميس 18 وفي 1410 كان الشيخ معذوما عند أحد المشائف المحبين لسماحته وهو مدرسا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برياض وكنت مع سماحته في السيارة إلى بيت جالد المحب بعد صلاة الإنشاء فأحس بنعقاد في رجله اليمناء وكان يتحامل على نفسه ولا يشكو شيئا عند الناس وعند النزول من السيارة لم يستطع فقد انعقدت رجله فقد انعقدت رجله في السرق. فقد انعقدت رجله ولم يستطع يضعها على وجه الأرض ويتحامل معها يريدها أن تنزل قليلا قليلا ولكنها استدت عليه لم يستطع أن يدور من السيارة ولم يستطع أيضا فحصل له الألم الشديد فكان مستندا على يدي يتهابى في مشته شيئا فشيئا حتى يصل إلى مجلس ذلك الرجل العزمة حتى لا يخجلهم ولا يؤكد عليهم جلستهم وهو يجر رجله وجر فكان رجله الثالثه الثانيه هو عضدي الذي هو عليه, عليه لان لا يودي على الارض وكان وجلس بعد وهو يجر رجله وصار الحديث مستمرا في العاده في النقاش والفتاوى والجوار مع مجموعه من المشايخ المدؤين ثم أمر بقارئ ان يقرا كما هي عادته ما تسر من القران ثم شرح الايه الكريمة كان شيئا منكن وكانه لم يصب اي شيء وعند الإنصواف قال له أحد المنتسبين لنادي الهلال الرياضي بأن مثل هذه الحالة التي معك يا شيخ تحصل لللاعظين وتسمى شد العصب أو العضلات وأنا لديهم في النادي مدلكا ممتازا وهو برازيلي فهترغبون فيه فسكت الشيخ ولم يجب وعندما وصلنا إلى بيت سماحته قال أخبروه بأنني لا أريد أن يعالجني نصراني كافر وقد اضطر الشيخ إلى أن يصلي فجرة تلك الليلة في البيت وهو جالس وكذلك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي ومع ذلك نأتي إليه نحن موظفين بمعاملاتنا الكثيرة ويسمع نقرأ عليه ويشرح عليها ويوجه وكأن شيئا لم يكن أبدا ولا, ولا يبين ألمه وما يشكو. منه وكان ممن احضر له في الليلة طبيب لبناني مسلم اسمه نصري بربيري فوصف له علاجا وتناول ما وصف من الأوجية فارتاح الشيخ من ذلك واستمر معه العلاج وقال الحمد لله أن طبيبي مسلم خامسا أعطينا لمحة عما مر عن زيارة خادم الحرمين الشريفين لأن خادم الحرمين الشريفين رحمهم الله جميعا لما علم نقل له الخبر على غير حقيقته فقيل له ان الشيخ عبدالله اجرى عملية كيف يجد عملية ولا ندل عنه لان النظام في الدولة انكبار المسؤولين كلهم منذ ان يدخل المستشفى لازم المستشفى يعطيه عن خبر عشان يعرفون من هو يعني سواء كان وزيرا او وكيل وزارة او نائب وزير او كبار المشايخ المستشفى عندهم تعليمات لازم يعطون الديوان الملكي خبر عنه ولا يعاطفه المستشفى. في أخذها الملكة كيف أن يدخل المسجرة وأجرع ما درينا وما أحب أن يعتم حتى ف فما الذي حصل فقد كان مرض رقليه أيام حرب الخليج الأولى فجوم صدام على الكويت كان الشيخ قد بدأه مرض الرقلي وصار المشي يتعبه فأمر خادم الحربين بيخصص قبل أن يشتد عليه المرض يخصص له مدخل في الديوان يأتي من الخلف حتى لا يمشي المسافة ديوان طويل مسافة تتعب المشكل فجعل له بابا خلفيا يفتح تقصيارته بجواره في كل مكان يسمونه باب الطوارئ قال هذا يفتح للخصيص الحادث ما يمشي الشيخ مسافة طويلة لتعبريق له ولكن بعدما اشتد به المرض جلس في البيت وحيث سحب, سحب منه الساق جاء إليه طبيب سعودي يشتغل في مساحة الجامعية فقال يا المرض الذي عندك ليس ما يعرفه الأطباء هذا مرض يعني أخبرنا عنه في دراستنا في أمريكا اسمه كلا اللي هو مياه تنزل في اللي أنا سميها كرشة الساك العضلات في الساك فهي اللي تشد عليك وعلاجك في هذا سحب الماء نسحب هذا الماء لكنه يحتاج مع علاجات ويحتاج مع التنميين فرضي الشيخ مدامه طبيب وسعودي اسمه الحربي وجامعها طباء استشاريين ايضا من المسيش الجامعي فاطمئن إليهم وصار بعضهم رأيه يذكي بعض فشحبوا منها ماءا كثير نساته فكان الملك فهد رحمه الله يظنه عملية عندما قيل انه اجرى عملية اللي هو الماء لسح منه او هكذا بلغه ممن لم يعرف فصوصية مرر الشيخ فبلغ على انها عملية فما عرفت إلا وسنتران الديوان الملكي يتصلني بعد المغرب المباشرة يتصلني في آخر العصر قبل المغرب وكانت مفاجأة لي أن حولني مأمور السنتران في القصر مباشرة مع الملك رحمه الله فإذا به يكلمني شخصيا ويسألني عن العملية التي أجراها سماحته وفي أي مستشفى فأخبرته بالحقيقة وأنه لن يكن هناك مستشفى ولم يخرج من البيت قال إذن الحمد لله طمئنتني الآن أنا كنت أظن المستشفيات أخفض عنينا مثل هذا العمل وأن من نقل الخبر فهمها عملية فأخبروك بها على هذا الأساس وإنما هو سحب ماء مجتمعا في الساق وطمنته على صحة الشيخ وأنه بخير فقال هل هو قريب منك حتى أكلمه فأخبرته أن الآن مرتاح كما هي عادته بنومة العصر فدعا له وانتهت المكالمة وقلت شاء أخبره إلى قامة صلاة المغرب لكنني فجئت في الساعة التاسعة بعد العشاء بمكالمة من جلالته مباشرة وطلبني الشخصية ليسألني عن صحة الشيخ وهل هو جالس فأخبرته أنه جالس وليس في المجلس المعتاد وإنما في الفلة الشرقية من فلة للعائلة لأنه ليس فيها درج والدرج يتعبه مع ألم رجليه فقال سآتي الآن لزيارته وأخبره بينك وبينه ولا تقول أحد شيء إني قادم فأجئت للشيخ وأصريت له بيني وبين الخبر حسب توجيه جلالته ولكن فجئت أنه بعد ربع ساعة فقط وكنت وقفا في الشارع أن تظل قدومه وأتوقع الموكب ينبئ عن وصوله وإلى بسيارة تقف بجانبي عادية جدا وليس معهم موكب ويسأل السائق فهذا بيت الشيخ بنباز فقلت نعم ولما تطلعت برأسي لمن في السيارة ومن بجوار السائق وإذا هو الملك وبدون مشلح وقد تلطم وأزال حتى العقالة عن نفسه عن رأسه فأشرت إليه بالباب وقريب منه فدخل وسبقتهم مصرعا فأخبرت الشيخ ولما تحرك الشيخ يقوم في استقباله إذا بالملك قد وصل يقبل داخل عليه ويحلف عليه يمينا أن لا يقوم ما دامت رجلك توجعك ويبس بجانبه جلسة عادية جدا وبلا حراسة وإنما كان معه إثنان من الأمراء في سيارته ويرافقه سيارة أخرى احتياطاً وبلا مؤكد ولا حراسة ترافقهم إلا أن السائق مسلحاً بمسدسه الصغير أما السيارة الثانية ففيها إثنان من الأخوية الخاصين مع جلالته جلس جلالته بساطة بجوار الشيخ في ذلك المجلس الصغير فأشرت بما حولنا فذهبت أنا وإياهم خرجنا لألا يكون بينهما حديثا ليحلي لهم المكان حتى انتهى جلالته من هذه الزيارة العاجلة المتواضعة التي لم تزد على عشر دقائق لاتمنان على صحة سماحة الشيخ ولما خرج خريت معه للشادة حيث تقف سيارة لودعه كأنسان عادي وبدون رسميات أو حراسة ولم أجد سيارات ترافقه غير واحدة في ألوخية كما ذكرت ولباس من كان فيها قال لجلاته أنه ودعه غفر الله له الشيخ عبد العزيز نعتبره والدنا ونعرف نصحه وإخلاصه ومعالجته للأمور فرى هذا وهو واقف بجانب باب السيارة ولكن إذا جاء فيه شيء أخبر الديوان حتى يخبرونه بما حصل للشيخ لأن الديوان عندهم تعليمات في هذا ثم عاود الزيارة كرة أخرى لسماحته بعد أيام قليلة في الليل بعد صلاة العشاء كالزيارة الأولى وبلا رسميات كما ذكرت لكم فعندما أراد الشيخ أن يقوم ليوجعه مسك يده وتسلم أحد الموظفين قال له أمسك بالشيخ فلا تخرج سماحة الشيخ المكان بعيد والسيارة جنب الباب فأرادها من باب طمأنته فجاء هذا الرجل وأمسك بيدي الشيخ وودع جلالته وفي كل ما يكن في أن من جلالتي تقديراً واحتراماً للشيخ واهتماماً بأن يعرض عليه ما يراه من مهمات فوالله لم أعرف في يوم من الأيام ما يدور بينهما ولم يبح الشيخ دي بشيء مما يدور بينهما وما كنت أتطلع أيضاً لشيء من ذلك ولكني ألمس الوفاء والمحبة والإخلاص والنصح منه لولاة الأمور والدعاء لهم ومحبتهم جميعاً له لنصفه لهم وبعدين نذكر على مرضه الأخير الذي توفي فيه أصيب في عام 1416 أما مرضه الأخير فكان في أواخر شعبان في عام 1416 حيث بدأ يشعر بألم في أعلى البطن تحت التجويف الصدري حيث استمر معه يزداد شيئا فشيئا حتى عاجز عن أدخال الطعام إلى المعدة إذ بدأ يزداد معه المرض في رمضان حيث نزل وزنه في مدة أربعة أشهر من ثمانين كيلو إلى خمسة كيلو فصار حتى الماء والعصيرات فضلا عن الأكل يجد صعوبة في بلعها إذ قرر الطباء أن الذي فيه سرطان في في المري. المريء ولن عن حج في عام 1417 وهي السنة الوحيدة التي تخلف عنها وكان في الرياض كان سماحته قد كلفني ذلك العام لما توجه المكتب إلى مكة قبل الحج بأيام إلى مكة والإسراف على الحج ثم إلى الطائف لأن نظم ما كان معتادا من سماحته في بيته من ضيافه وضيوف للحج وغير ذلك وأتصل به هاتفيا كل يوم بعد صلاة الفجر للسؤال عن صحته وحاله ويسألني عن أحوال الضيوفه ومن جاء منهم وترتيبات الحج وأتمنه على كل شيء لحرصه على ذلك ومع ذلك لم ينس المعاملات فيقول ماذا عندك من المعاملات فأقرأ عليه وأنا في مكة وهو مسروض بالعمل لأنه شغله الشاغل وهو موجود في الرياض كما قال معاني الشيخ صاحب العيدان لما أخذ سماحته راحت أيام مرض لجليه وتعب, وتعب المشي فجاء شيخ صالح لزيارته كما قلت لكم بعد ظهر أحد الأيام وإذا بنا ثلاثة من الموظفين محيطين به كل يقرأ ما تئسر له من المعاملات فقال الشيخ صالح ما شاء الله يا سماحة الشيخ ما هذه الإجازة هل هي للراحة أم للتعب كل هؤلاء يعرضون عليك وأنا فقال انا لا أرتاح إلا بالعمل لأن راحتي فيه وفعلا حتى وهو ظهر من المستشفى قلت لنوديك للبيت قال لا ودينا المقتب ما بك في العمل إلا ساعة فقط حين بقيت الظهر قال الساعة جاء الله فيها بركة نقبل حوالي بعض المسلمين اقل اللي عندك هالحين قبل مناص المقتب فست أقرأ فيه معاملات وهو في مرضه الأخير تعالى جدا ومع ذلك راحته في قضاء حوائج الناس وبمناسبة كشف الأطباء عليه وخاصة عندما بدأ معه المرض الأخير فكان في مستشفى الهدى بالطائف نوع جديد من الأشعة المقطعية الخاصة لمثل مرضه وهي عبارة عن صندوق مقفل على قدر جسم الإنسان الممثد فيه يعطي الجسم, الجسم علاجا بالأشعة ووضعا دقيقا لما فيه من مرض وكان يعمل على الجهاز رجل أوروبي متخصص من غرب أوروبا لكنه غير مسلم ولما عرف الشيخ ذلك وهو يتردد عليه في المستشفى صار يطلبه قبل دخوله في هذا الجهاز ويارض عليه الإسلام ويبين له مزاياه ويترجم فيما بينهما أحد الأطباء الذين عنده شعور جيد بأهمية الدعوة إلى دين الله فما هي إلا جلسات مع هذا الخبير حتى أصبح الإسلام قد دخل قلبه فتأثر بالشيخ فأسلم ولما أخبر الطبيب الذي كان يترجم, الذي كان يترجم للشيخ بإسلامه وكذا ضابط الشؤون الدينية بالمستشفى بأن هذا قد رغب في الإسلام فرح وأعلنه عندهم طلبه الشيخ وهنأه وبشره بالخير وطلب منه أن يترفض بالشهادتين أمامه فحصل ذلك وأوصاهم سماحته به خيرا وطلب بعث مندوب لإعطائه الكتب النافعة له باللغة التي يفهمها وأوصاهم به خيرا وأوصاه هو بالثبات ودعا له وأخبر له أن كل دين غير الإسلام باطل يقول سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وبشره بالخير إن هو ثبت على إسلامه ومن هنا ندرك صبر الشيخ واحتسابه وانه مهما اصابه من امراض فانه لا يقعده مهما كان مهما كانت مهما كان هذا المرض شديد الوطه وقوي الاثر والالم اما ما يستطيع تحمله فإنه لا يبوء به ولا يشكو غير الله ويحرص على الذهاء وتطبيق الاحاديث الوارده على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض وأن همه الدعوة لدين الله كلما ودد مجالا لذلك وقد كان منذ عام 1403 وهو مستمر على آدية القلب كما قلت لكم وغيرها من الأمراض الأخرى التي تنتابه عندما يمر للفحص وأنه ملتزم بنصائح الأطباء بالفحص الدوري ويقول له ما رأيك سماحة الشيخ في الأطباء والعلاج منهم قال ما جعل الله من دائل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله وقد خصص له المسؤولون أطباء مرافقون مع سماحته ذي الحج من باب الاحتياط مكون من فريق طبي بعضهم من الرياض وبعضهم من جدة مع طبيبه الخاص الذي يأتيه من الرياض كل سنة آخر أيام أما أسنانه فتانة يعالجها ويركب له ما يناسبه الدكتور عبدالله الشمري عبيد كلية الطبي بالأسنان السابقة في جامعة الملك سعود بالرياض وفي عيادته الشاملة بمشمال العية حي المصيف وكان محبا لسماحته ويلجأ إليه سماحته كلما أحسن من تركيبتي لأسنانه أي خلل وما رأيت أحدا من الأطباء إلا وهو محب للشيخ وحريص على أن يخدمه ويبلل مساعدة بكل قدراته وآخر ما أذكر في هذا أنه في اليوم الذي توفي فيه كان جالسا للناس في مجلسه هنا بالطائف وعنده الأصحاب الحاجات وأمر لكم شخص بمساعدات هذا بعد المغرب ثم أمر لبعض المطلقين بفتاوى وحل فيها مشكلة طلاقهم ولكنه لم يتمكن من ذهاب للمسجد في الصلاة ودخل البيت وكنا عنده قبل دخوله في البيت لأنه على العربة نحن ثلاثة من الموظفين فقال أعطوني ما عندكم المعاملات أحسوا بتعاب هذه الليلة فقرأنا عليه ما تيصر منها وكتب ورقة تعتبر جزء من وصيته فيما يتعلق بفتاوه حيث قال نص على أن أتولى أنا وابنه أحمد ما وجد في مكتبته من حواشي وتعليقات هو أن أكمل الفتاوى التي أمر بها ولم تتبع هذه مكملة لكنها لم تتبع ففارقنا تلك الليلة بعد ما جئنا من صلاة العشاء وجلسنا معه قليلا ودخل البيت وفاضت روحه إلى بارئها في تمام الساعة الواحدة من فجر ذلك اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي لنا مع معاليكم سؤالين خفيفين نختم بهما هذا اللقاء الطيب السؤال الأول يقول نسمع من بعض الناس أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يصرف له من الدولة السعودية مبلغا كبيرا من المال بصفته المفتي لكن هذا المبلغ كان رحمه الله يتصدق به على طلبة العلم والمساكين فهل هذا صحيح؟ والسؤال الثاني هل رؤية للشيخ رؤيا صالحة بعد وفاته رحمه الله أولا بسم الله الرحمن فيما يتعلق بالشيخ الشيخ عبد العزيز ذكرت النماذج من هنا كان يستدين على مرتبه ويدفع للناس مساعدات كان هذا وهو في كلية الشريعة وكان هذا وهو في الخرج قاضيا قبلها ثم في المعهد ثم في كل الشريعة ثم في الجامعة الإسلامية وقد قال لنا رحمه الله قبل وفاته اللي هو الشيخ قاضي في المحكمة اللي هو تلمك قد يكر اسمه الان هو كان قاضي في المحكمة يقول جاء الي يوم قال للشيخ عبد العزيز يا شيخ أبي منك سلف أربعمائة ريال قال الصندوق قال الصندوق رفض يعتني الشيء يقول, يقول خدت حق شهرين وأنا محتاج لها كان هو ذلك الوقت مدرس عندك في الجامعة الإسلامية قال انا مدرس في الجامعة الإسلامية وأنت شيخنا وأنت مدير الجامعة رئيس الجامعة أسلفك أنا الفقير اللي أسلف الشيخ عبد العزيز لا يصدقني الناس يا شيخ رأى بنفسك خبر الناس الفقر محتاجين نعطيهم فكان يتسلف على مرتباته قال لي عبد الرحمن بن جلال الذي كان مترامدي في الخرج وكان يرسله أو يرسله واحد ثاني عندها أيضا إذا جاء شخص مطلق من الخرج قال لا أفتيك حتى تتغدى عند اليوم وجاء من الخرج خصيصا لهذا ويرسل قال رحل فلان يجيب لنا من حد المزارع ذبيحة يقول خرج من الخرج وهم مديون لأصحاب المزارع من الضبائح التي يأخذها دائما فإذا جاء وتغدى عنده أخبره بما عنده وقال له طلقك كذا ويحصل كذا وهذا لها موقف آخر بينه بن شيخ محمد والملك عبد العزيز في نماذج من هذا النوع فلا أحب أن من وقتكم لعلى يتاح فرص أخرى لأن الوقت الآن ساعة العاشرة والربع فالشيخ كما ذكر السائل له حساب هذا حساب خاص اللي هو مرتبة ولمعلوماتكم الشيخ لا تقع في أيديه حتى مرتبة لا يستلمه وإنما يقع في يديه إذا أعطاه نفسك لترى هذه أو زك... زكاة حطوه في المكان فلا يأخذها حتى في جيبة حتى يصل البيت ثم قال أوضعها في الحساب فعنده حسابه الخاص هذا يدفع منه دائما للفقراء ولطلبة العلم وللمحتاجين وللمساعدات الخارجية كنموذج اللي قلت لكم عليها وعنده حساب آخر للمساجد حساب المساجد يجي عنده يسأل من يعطيه فشيلة قال للمسجد قال حطوها فين حساب المساجد وعنده حسابا ثالث كل قسمه لكن معروفة حساب لجلس الزكاة ويريد فيها لو جاءه أحد من آل البيت مما ممن لتحلهم الزكاة وعرض أليهم حتى لا يعطي الزكاة لتحل فيضعها في الصدقات وعنده حساب الرابع في الزكوات وعنده حساب خامس اللي هو يدخل فيه ما يأتيه من الدولة فهو يشخرها الذي تأتي من الدولة في كل نواقص من الأربعة ما عدا حسابه الخاص الذي هو دائما مدين فيه رغبا أن مرتبه هو مرتب وزير والوزراء لهم مخصصات بعد زيادة ليست خصى لي له العالم مثل غيره لكن مع ذلك كلها تروح لأنه كما قلت لكم كما قال الفرزق لا قال لا قد إلا في تشهده لو لا تشهده كانت لاه نعم يوم من الأيام جيتنا وياهم الدولة الملك وصلنا البيت فجاء إليه واحد من الأفارقة سلم عليه عنده ظهر المجلس وجلمه وسلم عليه فقال الشيخ عبد العزيز اريد هذا المشتل مشل عليه جديد توم تبيع جديد فقال اعتقدت لا انا لا اريد الا هذا عشان اقول هذا مشتل الشيخ عبد العزيز اخذته ما ظهره كم اعطى هي كتفضل حلو فاعطاه اياه يعني في العطاء والكرم هذا ما صار انه مجدد عندنا في وظائف الدوله يروع انه أنه كان يأخذ زملائه الذين يجلسون طلب العلم عند المشايخ في بخنا وخاصة الذين تأهم جئين جدت فيقولهم أنتم غرباء ما بعد تأسستم أغديكم اليوم فيأخذهم يدخل عند أمه وهم أصلاف فقيرة فتقول ما عندنا غداك قال يجعل في الله بركة بس أعطوا هي ضيفا عندنا اليوم أنا ستين العشر ليلة بدل الغداء فيعطيهم غداء فالكرم السجية في نفسه وهو طفل صغير يعني متعودا على هذا فتلاميذه وأساتدته وزملائه يعرفون عنه هذه السجاية والطبائع دائما بالكرم وعندما ذهب يوما من الأيام جاء الملك فيسلم المدينة وهو الجامعة ذهب يسلم عليه ما عنده سيارة مع عنده الجامعة الإسلامية فيها سيارات فقال الشيخ إبراهيم حسين رحمة الله عليهما قال جيب لي تاكس فجاء بالتاكس والرهب بعيدة ديوى الملكة الدواء هذا ما يسمح له يدخل التاكسي من داخل فدخل قريب من لكن في المدينة ما في مسافات طويلة عن المجلس وعن المبنى الخارجي فكان الجنود عرفوا هذا اول رؤيه فوضعوا في إذن الملك فيصل القصر في تاكسي سكت الملك فيصل وامر له بسياره لما امر له بسياره خرج سموك انت ذهبت هذا الشيخ كلها لا ما انا سياره ما انا سياره الشيخ ابراهيم قلنا قال سياره امر الملك ان اسويها لكم قلنا لك قلنا له هو قلنا له معنا سياره معنا سياره تودينا فراح علموا اخويا قال ايوه بالسياره قال جو أثنين من اخويا قال يا طويل العمر الملك امرك انك تركب السياره هذه لك ولا ترد اعطيته بيزه يقول كل شيء ما احتقرناه ولا حصلنا كان دام الامر كذلك ما جمال في ركبت فيها وقال السود جزاك الله خير ارجع سيارتك مكانك رجع للجياندالا يقول كذا قال أخبرون السيارة ملك الله ما تهيه في جاباها السباح في المقصد قال يقول لك ملك قال إذن أطوأ له أحد المسوادين السوادين يسمى فيها رائع الجاي والله ملك للجامعة ليست ملك لي. ثم أمر له لبيت عرف أنه مستأجر فسر له بيت وجاءوا إليه تشريفات الملكية يسلمونه مفاتيح مؤثر قال لا ما جميع المسؤولين بيوت مثلي قال هذا بيت لك في الجامعة قال هذا لا أخذب فلما أصبوا عليه الجامعة الشيخ قالوا لازم تأخذها أعطيها من ولي الأمر قال إذن اكتبوه باسم رئيس الجامعة ليس باسم أنا ما دمت رئيس الجامعة بسكنه فكل من جالس الجامعة يسكنه للجامعة هو سلي إذن أعطيت إياد بسبب الجامعة فأنا دعوه للجامعة ما نماذج من حياة الشيخ فيما يتعلق بالأمان ونفسه إليها وشكرا لكم جزى الله معاليكم خير الجزاء على هذا الكلام الطيب الشيق ولا شك أنه كلام شيق وهو عن علم من أعلام الأمة في هذا الزمن عن عالم جليل شيخ فاضل مجاهد سلدي ملأت فتاواه ومقالاته وسيطها الأرض فنسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعظم أجره وأن يجعله في عليين كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن ينصر بهم دينه وأن يعلي بهم كلمته وأن يجمع كلمة المسلمين بهم إنه ولي ذلك والقادر عليه إخواني في الله لا يسعنا في هذا المقام الطيب وهذه الليلة المباركة إلا أن نتقدم بالشكر لمعالي الدكتور محمد بن سعد الشوائر جزاه الله عنا كل خير نشكر له هذا الجهد وهذا التعب والشكر موصول أيضا لكم أيها الأحبة بتفضلكم وإصغائكم وسماعكم ونشكر لكم أيضا هذه الأسئلة المباركة التي قدمتموها ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الجميع يوم نلقى الله جل وعلا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين